نطل معا في مفكرة كاتب جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي بتمثل الرؤية معينة مصر ولادة ومليئه بالمواهب المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب لكن على أن يظل مال قيصر لقيصر ومال الله لله, لله. أقول لقلمي أشكرك لأن لأنك التزمت معي بالموضوعية بالهدوء من أجل مصر إن الأسلاك الشائكة نصنعها نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا أيضا أن ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع اطلالة في مفكرة كاتب اطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين أهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا على الحب والأمل ونطل من خلاله على مفكرة كاتب وكاتبنا اليوم صاحب قلم حساس ومعبر ولد بالمطرية محافظة الدقهلية وأتم دراسات حرة في المسرح والخلق الجماعي عمل بهيئة المسرح ثم كاتبا بمجلتي الأطفال سمير وميكي ورئيسا للقسم الأدب والفني بمجلة الشباب أمسك بالقلم والورق وكتب العديد من الأشعار والأغاني كتب للمسرح والسينما والتلفزيون وقدم العديد من الأعمال المتميزة ضيفنا هو الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب. في البداية وعلى واحدة من صفحات مفكرة الكاتب والشاعر الأستاذ سيد حجاب نطل على أفكاره حيث يقول لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدي لكل فقير وفقيرة بيت بيت بجنينة مليانة ظهور وبعشة مليانة كتكيت وأعلق فوق أمر بنور بن ونجوم لولي فتفيت فتفيت لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدل وزرائي محاريت علشان يشتغلوا بأيديهم ويشوفوا ازاي الأرض الصمرة لما نحرتها كده رايح جاي بتطلع غله وبن وقطن وضل وشاي لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدل كل الأطفال الحلوين العاب اطرب عذبان فرشه الوان ميه او زيت وابن لهم قصر على المالح من غير ابواب أصرب قبه لولي وقبه مرجان وعلى القبه اعلق اجراس فضه ومرمر وذهب ونحاس لكن قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت ادي لكل الناس ورده وكتاب ورده وكتاب وكمان قبل ده كله قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أرفرف زي النسمه وادخل في الحل وأقطع نص لسنت الخل النص اللي ما بيقولش الحق علشان يتعلمه إمتى يقولوا أيوة وإمتى لا ده لو كنت أمير من أمراء الحواديت سيد حجاب الشعر الأستاذ سيد حجاب في البداية هل تحتفظ بمفكرة تسطر فيها بعض الملاحظات والأفكار والموضوعات؟ بحتفظ بذاكرة شبيهة بذاكرة الأفيال زي ما بيقوله <تصفيق> وغريقات بكتب عليه أفكار لكن ما فيش فكرة اليوميات والكتابة اليومية لمذكرات أو يوميات لكن بداية بتحتفظ بأوراق وتعودت على الكتابة على هذه الأوراق منذ الصغر تمام. بالتأكيد تماما يعني هل الأوراق الأولى اللي كتبت فيها بتعبر عن حبك للقلم والورق والكلمات هو في البدايات كتبت قبل أن أدرك أني اكتب يعني ابتدت المسألة الشعرية معايا بجلسات المطارحة الشعرية اللي كان الوالد بيجريها في ليال الشتاء بينه وبين أولاده واحد يقول بيت شعر والتاني ياخد القفية بتاع البيت الأولاني ويكمل. ويبدأ بيها بيتا جديدا آآ مثلا آآ نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الأذبة منا ينتقل فيبقى الره ريم على القاع بين الجاني والعالم <تصفيق> على سفك كدامي في الأشهر الحرمي الميم وهكذا من واحد لواحد <تصفيق> تكتمل الجلسة الشعريا ساعات كانت تخلص المحفوظات بتاعتي المدرسية أو اللي أنا بسمع عن الإزاعة أنا ذاك فأرتاج البيتا يجوز على أبي الذي كان أنا ذاك أزهريا كان شاعرا ثم توقف عن الشعر فلما بيعد التعدي عليه أو تجوز عليه اللعبة بعد شوية أدركت أن ألا ده أنا بكتب شعر وشكله موجود بحيث بيعدي على أبوها يعني <تصفيق> وكان تدريب عملي فعلا مبتع جدا في سن سبعة وثمانية وتسعة يمكن أول عصيبة كاملة كتبتها وأنا سن 11 سنة عن شهيد طفل كان أيامها سقط في معارك الفدائيين مع الانجليز في منطقة قنال السويس ايام الجهاد المسلح والمضال المسلح اللي حصل كان اسمه نبيل منصور ف... وكنا بنعمل اياميها مظاهرات وجنازات صنطة لهؤلاء الشهداء فعقب جنازة صنطة لنبيل منصور في المطارية بلدنا قفلت على نفسي القوضة ولقيتني قاعد بكتب كنا غزاتا وأبطالا صناديدة صرنا لرجع الصدى في الغرب ترديدة كانت دي أول أصيضة كاملة بكتبها عن موضوع واحد أنا ذاك أبناها كانت أبيات متناثرة ومتفرقة لكن هذا التدريب العملي مع الوالد أعتقد أنه يعني وضع البذرة الأولى أو يعني أكد على وجود الموهبة ولفت الأنظار إليها يعني أنا والدي أدرك ألم يلتقى نظر ذلك الوالد آه بالتأكيد آه أدرك بعد ذلك يمكن بتدات أربعة سنين من إخوات البنات إن أنا بكتب شعر هو طبعا البذرة الأولى الحقيقية بذرة الواقع اللي الواحد كان بيعيش فيه المطريه ده قهلية على طفاف بحيرة المنزلة قريبة من بورسعيد ومنطقة القنال حيث تجري المعارك وحيث يوجد الجيش البريطاني المحتل انذاك ذاك فده واقع سياسي ينضج مبكرا زائد مناخ الاسره بيت في قرية صغيرة في مكتبة كبيرة اللي هي مكتبة الوالد مكتبة بتنتظم من امهات التراث حتى الكتابات المعاصره انا ذاك توفيق الحكيم وتيمور الي اخره ففي فرصه القراءه, القراءة والطلاع دائما البيت فيه كتب وفي مكتبه وفي مجلات بتخش اسبوعيا وشهريا وكذا في تواصل مع عالم الكلمه والفكر زائد حياه الناس في المطاريات الاهليه نفسها حياه مدينه صيادين بيعيشوا كل لحظات حياتهم بالغناء من ساعة مالبني أدم بيتولد لغاية ما يرحل عن علامنا وهما بيغنوله وهو طلع يصطعد وهو رجع من الصيب فده عمل نوع من الدخيرة والمحصول والشتل البذرة الصحيحة في المكان المناسب يمكن ده كمان يعني خل حضرتك اتجهت نحو كتابة الأغنية إلى جانب كتابة الشعر ده تأخر كثيرا يعني أنا ابتديت حتى يمكن سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة لا اكتب إلا بالفصحى الكتابة بالعامية حصلت بعد مرحلتين مهمتين في حياتي المرحلة الأولى لما والدي الله يرحمه عرف ان أنا بكتب شعر فخد أشعاري وريني يا شيخ سيد كان اسمه شيخ سيد وقصغير فوريته الأشياء اللي أنا كاتبها فرجع لي بمقولة مدهشة وجميلة أنا ذاك قال لي يعني أنا ملاحظ إن في سليقة شعرية جميلة بس هذه السليقة ينبغي أن تسقل بالدرس وكيف يكون ذلك أبداء؟ فقال لي بأن أنت بتدرس العروض علم العروض والقافية. كانوا بيدرسوه زمان في الأزهر هذا العلم. لكن حضرتك درست دراسات حرة في المسرح في يعني مختلفة يعني. هي فكرة دراسات عن الحرية م. يعني. فالمهم الوالد مبكرا جدا في سن 8 أو 9 أو 10 يمكن بالكثير ابتدى يدرس العروض بطريقه الازهريين أنا ذاك لغاية محفظوني يعني إذا درست درسة منزلية منزلية منهجية <تصفيق> أزهرية بعد كده ابتديت اكتب بالعمية بعد ما في المدرسة بأنشور الأشعار بتاعتي في مجلات الحائط والحاجات دي فمدرس الرسم الأستاذ شحات سليم نصر طلب مجموعة من اشعاري يقراها بعدها رجعلي بمقولة مدهشة أنا قريت شعرك وعجبني جدا بس لأنني ما بفهمش في الشعر فروحت الأستاذ عبد الكافي مدرس أول لغة العربية أسأله <تصفيق> فأكد لي أنه موجون ومزبوط والتمام خالص بس انا ليا ملاحظة خير يا أستاذ شحاته أنت عمال بتكتب عن عواطفك ومشاعرك ودي مسائل محدودة تخلص بعد 10-15 عصيدة تبقى استنفدت كل المشاعر والعواطف فهتكتبها مرة وتكتبها تاني فتتحول لصنايعي طب والحل لو استاش انت حواليك في البلد كان بني آدم فقلت له بني آدم كانت أعداد بلدنا دلوقتي قبل ما في ذلك يعمل. الوقت <تصفيق> فقال لي جوه كل واحد من 30 ألف دول 10 عصايد مش لقين حد يكتبهم فأنا من الفرع المتعلم في أسرة من الصيادين فابتديت أخطي لبيوت ابناء العم من الصيادين ابتديت أسرح معهم البحيرة ابتديت أحاول أعبر عن حياتهم عشان ألاقي العشرة في تلاتين ألف بيوت <تصفيق> ألف مستخبيين لازم أكتشفكم. ايوه لما ابتديت أكتب عن عالم الصيادين أدركت إن اللغة قاصرة عن نقل ما أود فابتديت أكتب الأول عصايد فيها السرد بالفصحى على طية القصة أنا ذاك وفيها الحوار بالعمية ثم بدأت العمية تستقل بقصائد بكاملها وابتديت أكتب بالفصحة وبالعمية مواضيع تكتب بالفصحة ومواضيع أخرى تكتب, تكتب, تكتب بالعمية مم. يمكن اول قصيده بالعمية مكتملة برضو كانت الفجر قدن يا ابويا قوم بتوراحة سيبك من النوم ومن الأحلام ومن الراحة جوم يا ياابا مين بياكلها بالراحة ولا كلمة ياابا ما بتردش على ولدك ليه يا ابا ليه الدموع نخلتها طراحة إلى آخر يعني كل الكلمات مستقاه من القرية ومن محافظة الاهليه طيب والعالم الصيد والناس يعني حتى كل الكلمات حضرتك حتى الكلمات اللي قرأتها في بداية اللقاء كانت مرتبطة بالناس يعني واضح أنه تأثير الناس على حضرتك كبير جدا زمان لما كان بيطلع شعر في القبيلة <تصفيق> كانت القبيله تحتفل بتقيم الاحتفالات لان طلع لهم شاعر يقول بدلهم يفخر ويصف معاركهم ويهجوا اعدائهم الى اخره فكانوا بيقيموا الاحتفالات لان فعلا الشعر جزء من دوره الهام جدا انه صوت اللي ملهمش صوت وهو لسان المجتمع بالظبط صوت الناس اللي اللي جواها اشياء ومش قادره تقولها فلو قدر يلم هذه الأشياء ويقولها نيابة عنهم هيأثر فيهم ويتواصل معهم ويبدأ لهم صوت وشهادة على هذا العالم اللي بيعيشوا فيه في إطلال على بعض صفحات المفكرة نجد فيها عبارات وإشارات وكلمات توضح المؤثرات الثقافية والاجتماعية التي شكلت وجدانك كصاحب قلم وكاتب هل كتبت عن هذه المؤثرات؟ يعني حضرتك ذكرت عالم الصيادين وذكرت الوالد وذكرت المدرسة ذكرت كثير من المؤثرات والقرية كل هذه المؤثرات كتبت عنها في المفكرة أو في أوراقك القديمة اللي هو الديوان الأول اللي صدر لسنة 66 كان اسمه صياد وجنية الديوان بيعكس رؤية للوجود من خلال مفردات تكويني اللي حضرتك بتشيري إليها دي كان الديوان بيكامله يحاول يرصد الدراما الإنسانية اللي بتتخذ لها مسرحا عالم البحيرة والصيد حيث هناك إنسان يصارع الطبيعة ويصارع في نفس الوقت واقع اجتماعي ممثل في الديوان ده بغفر السواحل بشكل دائم وهناك كون وعالم ممثل في معظم الأحيان بالقمر يشهد على هذه الدراما التي تدور رحاها على أرضنا وعلى عالمنا كنت بحاول اقول رؤية انسانية عامة من خلال مفردات شديدة المحلية والخصوصية والتميز والتزاجة هل كان في بعض الكلمات مكتوبة في الاوراقك الخاصة ثم تحولت الى هذا الديوان هو الديوان بكامله كان حصيلة لمجموعة اشعار الصبا لغاية سن 24 سنة حصيلة طبعا اللي نشر اللي نشر تقريبا يمكن عشر ما كتب حتى ذلك وما لم ينشر هل تذكر بعضا منه لا في بعضه أسقطه لأنه ساعه ما نشرت كان كنت أنا تجاوزته تجاوزته سواء فنيا أو كرؤية ثقافية أو رؤية إنسانية فأسقطه تماما ما زال عندي يعني ما زلت محتفظ بيه بس مش بتصور انه سلوان يوما ما يعني عشان الواحد بين الحين والحين يلتقي بطفولته واصبها الكاتب والشاعر الأستاذ سيد حجاب في اطلال على المفكرة نتذكر بعض الملاحظات التي كتبتها في الصفحات الأولى أو الأوراق الأولى عن قراءاتك الأولى وهل تنوعت ولا تركزت في القراءات الشعرية؟ هو باعتبار ان المكتبة كانت متاحة رحلة القرايه الحقيقة كانت غريبة اولا في طفولتي كنت اكره قراءة الشعر يعني كان ابعد الاشياء عن قلبي قراءة الشعر ربما لان طريق تعلمنا الشعر في المدرسة كانت معكوسة لكن كنت آه بتقوله آه يعني كنت, كنت بتقوله, بتقوله ولا بقول بالسليقة وبالطبيعة وبحكم انه بيترسب في الذهن عبر المحفوظات المدرسية وعبر ما يغنى من اشعار او ما يقال من اشعار في الراديو هذا ذاك فالقراءة ابتدت بشكل معكوس القراءة ابتدت مكثفة جدا في مرحلة لما انتشر وباء الكل رف مصر وباقينا كلنا محبوسين في بيوتنا فما بقاش فيه مخرج ولا منفذ غير المكتبة فابتديت اقرا كل ما يقع تحت اليد من كتب بعضها فهمته في حينه وبعضها لم افهم يعني وانا صبي الإراءات تنوعت بين الترهيب والترهيب للمنذري وبين خزانة الأدب للبغدادي وبين الأغاني الأصفهاني وبين يتيمة الظهر للثعالبي وبين مجموعات أمهات الكتب الموسوعية العربية القديمة ألف ليلة وقصص بوليسية يعني كان في قدر من النهم الفضيع للإراءة في كل الاتجاهات ومش كل اللي أنا قريته في الحين ده اثر فيها او ظل عالقا بالذاكرة او فهمته في حينه يمكن من اهم الكتب اللي الواحد اراها في السن دي وظلت اثيرها قوي جدا كتاب كان مترجمه يعقوب صروف اسمه بنات العوالم بيتكلم عن مجموعة مخترعين ومكتشفين ورجال فكر اثروا في العالم فدا من وكان شخصيه جان دارك احدى الشخصيات اللي كاتب عنها في هذا الكتاب فده من الكتب اللي اثرت جدا في طفوله الواحد وزرعت فكره المثل الاعلى كان في كتاب ايضا مهم جدا جدا جدا كاتبه فتح رضوان اسمه المهاتما غاندي القديس الثائر الكتاب ده برضو من الكتب اللي فتحوا الذهن والقلب والروح مبكرا على الإنسان والإنسانية والآخرين بشكل يمكن أثر بعد كده في تشكيل حتى القراءات والممارسات الحياتية بعد ذلك هذا عن القراءات ماذا عن التجارب الإنسانية اللي شكلت وجدانك يعني كشاعر وككاتب هو طبعا التجارب الحارة والممارسة اللي يعني يختلط فيها الجرح بالمعرفة كانت كثيرة جدا في الطفولة يعني طفولتي صاحبه النكبة نكبة فلسطين وكان بيجي للبلد في الفترة دي كثير من النازحين او اللاجئين الفلسطينيين قادمين عبر محافظة الشرقيه ليستقروا في المطيرة فالواحد من بدري لمس, لمس, لمس بأيده بي بي المأساة الفلسطينية اللي كانت بتتقلق ساعتها ده واحد اتنين ايضا التجارب الانسانيه اللي الواحد ما كيف المطريه كانت مدخل الفدائيين الى منطقة بورسعيد والقنال اثناء مرحلة الكفاح المسلح ايضا المشهد المأساوي اللي بعد كده اللي ترك ظلال عميقة الهجرة من بورسعيد بعد العدوان الثلاثي 56 وانفراط عقد بورسعيد القديمه اللي كانت بالنسبه لنا حلم جميل قوي لم تعد بورسعيد بعد هذا العدوان الى ما كانت عليه قبلا الى الان حجاب من خلال الاطلال على اوراق المفكرة هنجد ان حضرتك لك اتجاهات واهتمامات متنوعة منها كتابة الشعر سواء العامي او الشعر الفصحى الاغنية الدرامية الاغنية العادية يعني اللي هي مغناء والأغنية المرتبطة بمسلسل درامي الى جانب الكتابة بمجلات سمير وميكي ومجلة الشباب لكن لو سألت حضرتك أين كانت بداية الرحلة العملية مع القلم ومتى ويعني بتؤرخ لبداية هذه الرحلة بماذا؟ بأقرأ ليها بتقديم الدكتور محمد مندور ليه في البرنامج الثاني الإزاعي في برنامج اسمه كتابات جديدة كانت بتقدمه السيدة سميره الكيلاني يوم الثلاث في البرنامج الثاني البرنامج الثقافي حاليا الحفاوه النقدية المدهشة من الدكتور مندور صاحب القامه العاليه نقديا أنا ذاك بفتن لم يبلغ لشيء من عمره أنا ذاك كانت دافع هام جدا لبداية الرحلة العملية بعديها بقليل الدكتور عبد القادر الغط الله يرحم الجميع نشر لي في مجال كان بيصدر أستاذ الدين وابا اسمها الشهر قصيدة اسمها ثلاث أونيات إلى البعيد دي كانت بداية الرحلة العملية الأولى ثم توثقت هذه البدايات بعد ما التقيت بالراحل العظيم صلاح جهين يمكن سنة تسعة وخمسين ستين وقدمني في صباح الخير كواحد من شعراء العمية الواعدين المبشرين التقديم كان حفي جدا وكان بيحمل طبع النبوءة اللي ما زلت أحمل امتنان له اذا هل تذكر الكلمات التي نشرت في ذلك الوقت؟ قصدتي انا كان اسمها انا ابن بحر صلاح جيين ابتدى القصيدة او ابتدى قديني كان بيكتب باب اسمه شاعر جديد يواجبني ايوه فبادل الكتابة بيقول اذا كان هناك حب من اول نظرة فانا قدر اقول ان انا حبيت هذا الشاعر من اول شطر. اسمه كذا وبقعد اتكلم شويه عنه خالص وبعدين في الاخر بيقول يعني يعني احت احت احفظه جيدا هذا الاسم سيد حجاب ده شعر هيكله شأن كبير جدا في تاريخ الشعر المصري بعد ذلك القصيدة كان اسمها ابن بحر تسكت كلمات منها؟ انا ابن بحر ابن بحر ابن بحر ابن النسيم اللي رضع من السماء رضع حليب النجمة حنية وفجر وبعدها جهوه رمى في حضن ابويا وام واخوات القطار خلانا نفهم بالومة خلى خيالنا يمد ايده يطول شمالي في السماء وحتى لو حبيت اقول ان النجوم في الميه عايمه مسهمه وان خطوه ناس بلدنا الطيبين متنغمة وانهم كلمة محبه في الهدوم متقسمه ومهما اقول ما ينتهي لي بحر اقول ده البحر جنبي لو امد الايد اطول شموس كتير شموس اصيل البحر يوماتي بتنعس شمس فيه اقدر اجيب الشمس نعسانة تملين الكلام الى اخر الاسم الشاعر أستاذ سيد حجاب مؤلف العديد من الأشعار والأغاني والمقدمات الغنائية لكثير من الأعمال سواء السينمائية أو المصرحية أو التليفزيونية لو سألت حضرتك عن ذكريات كتبتها في المفكرة عن أول عمل لك نجح وعرف المتلقي من خلاله سيد حجاب الشاعر الحقيقة يعني الحمد لله الواحد كل ما كان بيخطي في مجال ما كان يعرف النجاح بقدر حجمه أنا ذاك يعني أول أغنية عملتها كانت أغنية فازت في المسابقة كانت الإزاعة زمان بتنتج حالي اسمها للأغنية الجماعية أيوة وكان من نصيبي إن أنا الغنوة اللي قدمها لي الصديق أنا ذاك للأستاذ عبر رحمان الأبنودي لللجنة كان اسمها يا طير يا طير هذه الأغنية لحنها الفنان الراحل العبقري محمد فوزي كانت قونية للسد العالي دي اول أونية اتعملت لي في الازاعة والحمد لله كانت على قدر عالي ومناسب من النجاح ساعتها بعديها وانا في المعتقل سنة ستة وستين كنا عاملين غنوة واحنا في اعداتنا بالليل اسمها ياما زائزة الامري على ورق الانون من الحال الاستاذ ابراهيم رجب وغناء الاستاذ مال عطار ما كانش مال غنى. كنا بنغنيها في عاداتنا ففوجئت بهذه الاغنيه تذاع في الاذاعه وكانت الحقيقه شجاعه من الاستاذ مال عطار ان هم يغنوا ان هو والاستاذ ابراهيم رجب ينشروا اغنيه لشعر في معتقلات امامك لا ورق الا موت يا مزق الذئ الامري على ورق الا موت يا مزق الذئ الامري على ورق الا موت يا مزق الذئ الامري بلدنا <moto> كله يمون كله يمون على علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا بلدنا كله يهون يا على يا يا يا مزق الذئ على ولا الا على وراء يا على, يا على شيلني شيل يا جادع على كل كتف يا جدعان عمر الكتف ما حتنخلع يا شيل يا جدع شيلني شيل يا جدع شيلني يا جدع على كل كتف الجبل، جبل شيلني شيل يا جدع عمر الكتاب ما حتنخلع شيلني شيل يا جدع اه ما دام بيحلى والعمل شيلني شيل يا جدع ولو رمنا نسم بلا بكرة تكون كتيرة امتلتلة جيل لي جيل يا ولا ولو رمينا سنبيلا بكرة تكون وملكي تير امتلتلة جيل لي جيل يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا ولو جمال بلدنا يا ولا كله يهود يا الأستاذ سيد حجاب صاحب التجربة الإبداعية الطويلة والمتنوعة ومن خلالها كتبت عشرات الأغاني وعشرات القصائد والمقدمات الغنائية للمسلسلات والدووين الشعرية التي صدرت لك لو سألت حضرتك خلال هذه الرحلة عن محطات هامه أو أهم الأعمال أو المحطات اللي بتعتبرها يعني نقطة تحول او بتعتبرها هامة في حياتك وكتبت عنها في المفكرة اكيد او حتى على الاقل في الزاكرة هي مراحل متنوعة ومتعددة زي ما حضرتك اشارتي في مرحلة مثلا السفر الى اوروبا سبت اخر 68 اه وفضلت هناك في أوروبا حوالي ثلاث سنين أو ثلاث سنين أو ثلاثة لحكة صغيرة كده خلال هذه الفترة ارتبطت بحركة الشباب الأوروبي آنذاك وارتبطت بالمسرح الجديد الذي كان جديدا في أوروبا آنذاك اللي هو كان مسرح التعبير الجسماني ومسرح اللي بيسموها تياتر ديجورية المسرح حرب العصابات الثورية اللي طالع من الهابنينج ثييتر والليفينج ثييتر وما بعد ذلك فدي مرحلة مهمة جدا في تأسيس عقلي وفكري. وفي تأسيس أكيد يعني قدرتك على الكتابة للمسرح كتابة الغنائية يعني. أكيد. رجعت منها حاولنا نعمل فرق أو مجموعة من الباحثين المسرحيين منهم ناس كتير دلوقتي في الحركة المسرحية منهم مأكون شعبان حسين عهد الصادق أحمد راتب حاولنا نعمل فرقة بمفهوم جديد للمسرح ثم لم تسهفنا الظروف وإن كان مثلا واحد من الفرقه دي زي الدكتور سامي صلاح واصل البحث لغاية ما بقى أستاذ في المعهد بيحاول يبشر بما كنا نحلم به في أوائل السبعينيات. فدي دي محطة جميلة محطة تانية مهمة لكن قبل أن ننتقل إلى محطة أخرى لابد أن نذكر بعض الأعمال التي ساهمت فيها في المسرح يعني أذكر منها حدث في أكتوبر ناريس بعد كده بشوية بعد كده يعني في قبليها مرحلة مرحلة الإعداد <تصفيق> <تصفيق> أو <أبل تصفيق> <أبل> التكوين قبل <تصفيق> الإعداد الكتابة للطفل الكتابة للطفل دي مرحله كانت مهمة جدا في حياتي برضو قبل 67 يعني يمكن 66 65 64 كنت مهموم جدا وكان مصدر رزقي ساعتها ان انا بكتب في مجلات سمير وميكي كان في مشكلة في الكتابة للطفل ساعتها وكنا احنا مجموعة من الشبان الحالمين بيحلموا بتغيير هذا المناخ المشكلة كانت ان الكتابة للطفل مبنية على دراسات امريكية للطفولة في معظمها في تحديد المراحل السنية وأخره وكانت ايضا مبنية على مؤسسة غول ديزني اللي بنشتري منها امتياز مجلة ميكي مثلا كان مطلوب تمصير الكتابة للطفل بعد المحاولات المبكرة الهامة جدا للأستاذ بيكار ومن اهتم بثقافة الطفل من قبل فالفترة دي كان الأستاذ موحي اللباد وعادل رز الله وأنا ونبيل تاج ومجموعة وسامير عبائي بنحاول نمصر الكتابة للطفل عبر مجلات سمير وميكي, وميكي. دي مرحلة مهمة جدا أظنها أثرت بعد كده في مجموعة الاغنيات اللي انا بحبها جدا اللي كتبتها للأستاذة عفا فراضي طبعا او, أو, يعني أو مدبولي م. وصفاء ابو سعود بس يعني فعلا ده يمكن نتاج العمل في اطار الطفولة المبكر عصفورة تغيير حلوة لما كانت مغرور في انتيها السيد حجاب ونحن نقلب معا صفحات المفكرة نواصل القراءة فيما كتبته عن المراحل والمحطات الهامة في رحلتك مع الكتابة وماذا تقول عن أهم هذه المحطات المرحلة الهامة جدا اللي بعد كده كانت الكتابة للتلفزيون عبر الدراما ودي ابتدت قبل مسافر بمسلسل كان اسمه الفنان والهندسة لأستاذ محمد فاضل والفنان عاد الإمام لكن نذكر أيضا بابا عبده مثلا بعد والأيام بعد. بعد وقال البحر ده مجموعة ضخمة جدا من المسلسلات من برة اشتغلت اهول اهتمام شديد بالمسرح فعملت خلاله مسرحية لفرقة السيدة نعيم واصفي كان اسمها ولد وجنية تقدمت على مسرح الأرمان كانت أول عمل احترافي لجمال سلامة وللفنان شاكر عبد لطيف مخرجا ده أول عمل مسرحي بعدها مباشرة عملت لمسرح رايس القاهرة مصرحية أبو علي وأنا بعمل مصرحية أبو علي اللي ما زالت تقدم حتى الآن طلبني لأستاذ عبد الرحيم الزرقاني لا في قبل كده حدث في أكتوبر رشحن الأستاذ صلاح جاهين للفنان كرم مطاوة لأكتب أشعار حدث في أكتوبر اللي كان كتبها الصديق الزميل الراحل إسماعيل العدلي فكان أول عمل مع مصرح الدولة الدرامي كان حدث في أكتوبر ثم تلتها العديد من الأعمال بس في الأول البداية كان في مسرح القطاع العام حدث في, في أكتوبر ودنيا البيانولا ورود الفرج و انرجس احنا me move it far away, far too far. Moscow is empty, be ashamed, my dear. يقدمه مصر، ففكروا الاول حكوله ايه في بس حاجه تانية بقى غير اعرف عدوك احنا عرفناه كويس قوي عدونا حاجه مثل اعرف نفسك مثل يا جماعه ايه رايكم انتوا نارو الزيتون مسرحيه عظيمه بقى. بس هل هو ده وقتها معرفش انا انا حاسس اننا لازم نقول حاجه تانية وتديل ايوه يا اشرف بس ايه هي, هي بس يبقى مفيش غير اننا نقدم مصرحية عن معرفة منتصرة من معارك الشعب يعني عاوز ان تقول ان المصريين دول بيعرفوا يحاربوا وممكن ينتصروا اه نفس اقولي الحكاية انا هو دا بيحصل يا شكا هو بيحصل كل لعظة في ارض سينة <تصفيق> الاستاذ الأستاذ سيد حجاب صاحب التجربة الإبداعية الطويلة والمتنوعة حضرتك كتبت العشرات من الأغاني سواء الأغاني المغنى للغناء فقط أو الأغاني الخاصة بأعمال درامية مسرحية تليفزيونية سينمائية أسأل حضرتك عن مدى الاختلاف في كتابة الأغنية المقدمة للغناء عن الأغنية المقدمة أو المرتبطة بالدراما هو القارة البلاغية القديمة تظل صحيحة دائما لكل مقام مقال والبلاغة الحقيقية هي موافقة المقال لمقتضى الحال لما الواحد بيبقى بيكتب للقراءة لديوان بيدي لنفسه فرصة حرية اكتر في تكثيف الصورة في ان اللي بيقرأ ممكن لما يوصل للسطر العاشر يستطيع ان يبدأ من جديد ويعاود القراءة ليفهم ما قد استغلق عليه فهمه لما بيبقى بيكتب لندوة او لندوة شعرية فمطلوب الاستقبال النفاذ السريع لان مفيش فرصة لاستعادة ما سبق لما بيبقى بيكتب الاغنيه بشكل عام بيبقى دي قاعده ان مطلوب كثافة سرعة وصول نفاذ للمشاعر وللرؤيه بأقصر الطرق وأكثرها تأثيرا برضو بتختلف لما ببقى بكتب اغنيه مطلقة زي مثلا تجيش نعيش ولا قال لي تعالي ولا حاجة من هذه الأشياء أو بكتب للدراما الدراما تقتضي بداية معرفة حقيقية بالدراما أن الواحد بيقرأ العمل جيدا بيحلله بيكتشف ما يسمونه في الدراما البريمس أو القضية المنطقية اللي مبنية عليها الدراما والصراع وبياخد لنفسه موقف من هذه الدراما اللي بيسموه في الدراما البورت بارول أو حامل الرأي هغني من خلال أي شخصيات هغني لو هغني من خلال الشخصية الفلانية يبقى علي أن أنا أتلبس هذه الشخصية بلغتها بتكوينها النفسي أرى ما أود أن أراه غنائيا من خلال هذه الشخصية زي الأيام مثلا في الأيام الشخصية اللي بيقدم من خلالها طه طاحصين تعامله مع الكون ما هواش من خلال العين لكن من خلال الودن فلما يغني للحب يقول صوتك معايا ويطرك بيسري في دماغي ما يقولش أنا شايف فيكي ست الحسن والجمال يقول مثلا لما يغني البنته احلى البنات حتى لو مش هي احلاهم لان ما عندوش اليقين البصري بالحكم اشياء من الصغيرة دي اللي تحاول تدي ما يسمونه النياص او ظلال المعاني او روح الشخصية اللي بغاني من خلالها الشاعر الأستاذ سيد حجاب يعني قبل مشكر حضرتك في نهاية اللقاء ونحن نقترب منه فعلا أسأل حضرتك هل كتبت على أوراق المفكرة بعض خطوط عامة لأعمال مستقبلية تتمنى أن تتحقق قريبا يعني من خلال الشعر أو الأغنية هو الحلم الدايم اللي الواحد ينتظر الفرصة لتحققه اعوده انبعاث او البعث للمسرح الغنائي الحقيقي للمسرح الاستعراضي الحقيقي للفيلم الاستعراضي والغنائي الحقيقي للبرنامج المنوعات الاستعراضي الحقيقي في التلفزيون يعني انا بحضر حاليا لفوازير مع فنانتنا الجميلة اللي ربنا يشفيها لنا شريهان فوازير اسمها على الوحده في الأجندة الحلم ما زال قائما والسعي لتحقيق هذا الحلم ما زال قائما اعزائي المستمعين هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث تعرفنا معا على بعض صفحات مفكرة الكاتب والشاعر الأستاذ سيد حجاب فشكرا لضيفنا وشكرا لكم وحتى نلتقي لكم أجمل الأماني ولكم تحيات هشام رمضان من الهندسة الصوتية الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير اطلاله في مفكره كاتب ومعكم نجوى الطوبي